موقع رياض القرآن يقدم حديث هذا المجلس أيها الأفاضل سيكون عن سورة الشعراء والسورة تتحدث عن منهج الدعوة أي عن الدعوة وعن وسائلها وعن أساليبها عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهناك من منهج الدعوة ما يتفقون عليه وهناك ما يتميز به كل نبي عن غيره من الأنبياء تبعاً لاختلاف الحالي والزمان والمكان أنبه على مثال واحد من وسائل الدعوة المؤثرة المذكورة في هذه السورة وهي التذكير بالخاتمة المحتمة فتأمل قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ونبه سبحانه وتعالى بجمعه هنا بين ذكر الجنة والنار أن هذا الجمع من أنجي وأنفع وسائل الدعوة. فالدعوة تارة تكون بذكر الجنة وتارة تكون بذكر النار، ولذا قال في ختام هذه الآيات: سبحانه وتعالى، وإن ربك له العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية لمن يARB. قال إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين فهي آية للمؤمنين للذين يتوجهون ويفتحون عقولهم وقلوبهم لنداء ربهم ولكن للأسف الشديد أن أكثر الناس غفل عن هذه الوسائل العظيمة الواردة في مثل هذه السورة العظيمة. أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأفصل في الرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرفمة قليلون وإنهم لنا أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، أن يضرب بعصاك البحر، فلقف كان كل فتّق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغلقنا الآخرين. في ذلك لا إله وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ رَحْمَةٌ عَزِيزٌ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتَّلُعَلَيْهِنَّ بَأْيِبَ رَاهِمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظْلُ لَهَا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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباكم الأقدام فإنهم عدول لِإِلا رَبَّ الْعَرَمِ فإنهم عدول رَبَّ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسبين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يبيتني ثم يحيين، والذي أطعئ يغفر لخطي. أتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من جنة النعيم. واغفر لعبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمالا ولا بنون إلا من نجا الله بقلب سليم ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع عمالا ولا بنون يوم لا أبنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغافلين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برد العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو, فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية ان فِي ذَلِكَ في إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ ربك لهو العزيز الرحيم هذه المادة برعاية بيت القرآن لنشر كتاب الرحمن